قال يا قوم اني لكم نذير مبين ان اعبد الله واعزوا ربنا صيرا ينزل عليكم من جندكم من اهلكم لا ادري لهم مسلما ان جن الله من ذا الا يغفر لهم ذنوبهم جميعا ما لم يتبوا قومي ليله ونهارا فلم يذنو دعائي الا فئران فإني <معيني> كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آبانهم واستعشوا ريالهم وأصروا وسكبروا سكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأصررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا ووصلت من عليكم من رارا ويمنعكم بأموالهم وبريد ويجعل لكم جمعاتهم ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا تنجون لله أطوارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات فباقا وجعل القمر فيهم الشمس فرا وَنَزَّلْنَا مِنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا ثُمَّ يُنْبِتُهُ فِينَا وَيُخْرِجُ كُلَّ إِخْرَاجَةٍ وَالَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مِهَادًا تَسْكُنُونَ فِيهَا فَمَن يَجْحَدْ قال نوحا رب إنه مقر وستدعوا من لم يدره ماله وولده إلا خسارا ومتروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرون أوليتهم ولا تذرون وجا ولا تذرون وجا ولا ساعا ولا يغوس ويعقى كثيرا مما خطيئاتهم مورقوا فادخلوا نارا فلم يجدوا لهم بَيْنَ سَدْرٍ عَلَى الْأَرْضِ وَمَنْ كَانَ فِي نَدِيَّامَا إِنَّ كَيْدَهُنَّ كَانَ فِي غَمْرٍ يَوْمِ الْعَائِدَةِ وَلَا يَنلدُ إِلَّا فَاجِرًا تَذَكَّرَا lu la خ mo wa moနu momi te wa de ma